بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخيرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب لي صدري ويسير لي أمري وحلل عقدة من لساني فقه قولي ايها الاحباء في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق عن معاني المحبه والخله اللتين اكرم الله عز وجل بهما نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن المعلوم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله يعني أن كل واحد منهما اشتهر بخصلة من هاتين الخصلتين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما للحديث السابق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ويعني بصاحبكم نفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن معنى المحبه ومعنى المحبه هو الميل الى ما يوافقها والمحبوب المحبه معنى تحب شخصا يعني انك تميل الى ما يوافقه هواه وتسير حسبه أو حسب هواه ولكن هذا بالنسبه لله عز وجل منزه عنه الله سبحانه وتعالى عندما نقول يحب محمد صلى الله عليه وسلم او يحب عبدا من عباده فلا نفسره بهذا الميل وهذا الشعور لأن هذا الشعور يكون في بالنسبه للإنسان اما الله سبحانه وتعالى فمعنى محبته للعبد هو تمكينه في سعادته وعصمته من المعاصي ورعايته والعنايه به واستدل الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه لهذه المعاني بالحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره ان الله تعالى يقول من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب معنى اذى يعني اذاه واضر به وانزل به ضررا من اذى وفي روايه من عادى من العداوه والمعادات من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولم يعلن الله عز وجل حربه على شخص إلا إذا كان هذا الشخص تعدى على شخص آخر في نفسه أو عرضه أو ماله الله سبحانه وتعالى لم يقول من لم يصلي فقد آذنته بالحرب أو من لم يصن فقد آذنته بالحرب لأن هذه بينك وبين وبين الله عز وجل ولكنه قال من آدى لي أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي من اعتدى على عبد من عباد الله عز وجل في نفسه وماله وعرضه فقد آذنه الله عز وجل بما اعلمه بالحرب هذا فيما يتعلق بالنفس والعرض في المال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاي لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان المال في القرآن الكريم من لم يترك الربا فقد اذنه الله عز وجل بحرب من اذى لي في النفس والعرض من تعدى على شخص في نفسه وعرضه فقد اذنه الله عز وجل اي اعلمه واخبره بالحرب ومن حارب الله سبحانه وتعالى فهو المغلوب لان لا غالب الا الله سبحانه وتعالى فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ليس هناك في الدنيا شيء يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى احسن وافضل من الفرائض ولذلك فرضها الله سبحانه وتعالى ولذلك يجعلها واجبات لأنه يحبها ويريدها وأمر بها وأوجبها بعض الناس ربما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببعض أفعال, أفعال الخير أو ببعض فعل الخير كالمساندة والمساعدة وما إلى ذلك ويتركوا الصلاة ويتركوا ويترك سائر العبادات فإذا قيل له في ذلك قال أنا أفعل شيئا أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل الله بصلاة ولا بصيامي أنا أظل طول نهاري في قضاء حوائج العباد ومن كان في قضاء حوائج العباد يكون يوم القيامة على منابر من نور كما جاء في حديث يكون على منابر من نور يوم القيامة وليس من النبيين ولا من الصديقين ولا من كذا ولا من كذا هذا حديث صحيح ولكن هذا بعد أداء الفرائض بعد أداء الواجبات أما قبل الواجبات فلا تتحدث عن المنابر لا من نور ولا من غيره يعني فالله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الفرائض أركانا وواجبات لأنها الحد الأدنى الذي يدخل به الإنسان الجنة حد أدنى خمس صلوات شهر رمضان الزكاة الحج طبعا قبل هذا وبعده التوحيد شهادتان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعرابي الذي قال والله لا أزيد ولا أنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق بمعنى إذا قام بالفرائض والأركان يدخل الجنة معدل ولكنه لو استزاد من النوافل واستزاد من الخيرات واستزاد في قضايا حوائج العباد هنا يكون على منابر من نور يوم القيامة ثم يقول الله عز وجل في هذا الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء بشي بشي أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يقول العلماء لماذا قال يتقرب بالنوافل حتى أحبه ولم يقل يتقرب بالفرائض حتى أحبه قالوا لأن الفرائض تعمل خوفا من النار وطمعا في الجنة بمن أن الإنسان يسوقه الخوف أما النوافل إنما تفعل رغبة في مرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده ولا يسوقك الخوف فيكون فعل النوافل دليلا على صدق تقربك إلى الله سبحانه وتعالى لأن من ترك الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء فإن الناس يقرأون عليه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون أي يحذرونه بالويل وهو واد في جهنم تستعيد منه جهنم سبعين مرة في اليوم جهنم نفسها تخاف من الويل فما بال من من طرح فيها أو من طرح فيه في الويل أما النافلة فليس هناك ما يعني تخاف منه فإن قمت بها حزت الحسنات والخيرات والدرجات والفضائل وإن لم تفعل فلا شيء عليك قل علمه وما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه النوافل والسنن والتطوعات ما يتاب على فعله إذا فعلتها تأخذ الثواب فإذا لم تفعلها فلا شيء عليك فيكون هذا القائم بالنوافل فعلا صادقا في محبته لله سبحانه وتعالى صادقا في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى لأنه لا يسوقه الخوف وإنما يتسوقه المحبة وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه حتى يحبك الله سبحانه وتعالى ثم بيّن لماذا سقى هذا الحديث ليبين ما معنى محبة الله عز وجل للعبد قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعيذنه ولئن استعاذني ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدنا يعني أن الله يكون معك يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون معك بحفظه ورعايته وعنايته ولطفه فيحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يحب ويحفظ بصرك فلا تبصر إلا ما يحب ويحفظ يدك فلا تبطش بها إلا ما يحب ويحفظ رجلك فلا تمشي بها إلا المكان الذي يحب كالمساجد وإلى آخره فيكون الإنسان معصوما عصمة ما شيء معصوم منك عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكنه يكون في حفظ الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك ولا ينبغي أن يفهم من هذا أي من هذا الحديث سوى التجرد لله تعالى لا ينبغي أن يفهم من هذا أي أن يفهم منه التجسيم أو التجسيد أو التشبيه أو غير ذلك من الأمور التي تبادر إلى الدهني. أن الله يكون سمع الإنسان الله سبحانه وتعالى يكون سمعك ولكنك متجرد له فحماك سوى التجرد لله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه والإعراض عن غير الله يعني أنك تعرض عما سوى الله سبحانه وتعالى لأن من أقبل على الله أعرض عما سواه ومن أعرض عن الله سبحانه وتعالى أقبل على ما سواه أقبل على غير الله سبحانه سبحانه وتعالى أي على آلهة مختلفة من لم يرد إلها واحدا اتخذ لنفسه آلهة متعددة اتخذ لنفسه إله الهوى إله النفس إله الشيطان إله الشهوات إله الشبهات إله فلان وفلان وفلان لأنه يسعى في مرضاتهم لأنه يسعى في مرضاته الاشخاص فإذا به يتخذ لنفسه آلهة متعددة ومن اتخذ لنفسه الهه متعددة يكون كما قال الله عز وجل كرجل متشاكس فيه شركاء متشاكسون كرجل فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلام لرجل هل يستويان لا هل يستويان مثلا لا لا يستوي الجواب محدوف للعلم به لانه معروف الجواب محدوف للعلم به لا يستويان رجل فيه شركاء متشاكسون ما معنى متشاكسون أي متنازعون عليه يتنازعونه هذا يأمره وهذا ينهاه هذا يريده في هذا الوقت وهذا يريده في نفس الوقت فكيف يفعل هذا الشخص سيكون في حرج وضيق ومحنة كبرى أما إذا اتخذ لنفسه إلها واحدا فإنه يأتمر بأمره وينتهي عند نيه سبحانه وتعالى وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله حركات تلك العين التي تبصر بالله وتلك اليد التي تبطش بالله وتلك الرجل التي تمشي بالله وهذه كلها يعني تكون لله سبحانه وتعالى لا يخطو العبد خطوة إلا ويحتسبها لله سبحانه وتعالى سواء كانت هذه الخطوة إلى المسجد أو كانت هذه الخطوة إلى زيارة مريض أو كانت هذه الخطوة لسدحاجة محتاج أو كانت هذه الخطوة لتعليم متعلمين أو كانت هذه الخطوة لإنقاذ هالك إلى غير ذلك من الخطوات التي يتخذها المؤمن في حياته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القران برضاه يرضى وبسخطه يسخط اي كما قالت عائشه في معيه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم باننا تحدثت عن محبه الله لنبيه المحبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان خلقه القران برضاه يرضى وبسخطه يسخط أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض يرضى بما أمر به القرآن الكريم ويسخط عما نهى عنه القرآن الكريم ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله قد تخللت مسلك الروح مني وبدا سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي واذا ما سكت كنت الغليلا قد تخللت مسلك الروحي مني يعني انك تخللتني ودخلت في جوانحي ودخلت في يعني في جميع أجزائي جسمي كما دخلها الروح كما دخلها الروح وبدا سمي الخليل خليلا أي وبهذا المعنى سمي الخليل خليلا لانه يتخلل صاحبه ويدخل في جميع جوانحه وفي جميع جوانبه فإذا ما نطقت كنت حديثي يعني إذا نطقت ذكرتك وإذا سكت كنت الغليل الغليل هو الحرارة التي يشعر بها الإنسان في قلبه قد تكون حرارة العطش وقد تكون حرارة المحبة والشوق يعني أنني إذا نطقت فلا يجري على لساني إلا ذكرك وإذا سكت فلا يختلج في فؤادي إلا أنت إذا فأنت في ضميري وأنت على على لساني كما تقول العرب من أحب شيئا أكثر من ذكره من أحب شيئا أكثر من ذكره فلذلك المؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى لا يجد أو حتى لا يجد لذة لذة من ذكر الله سبحانه وتعالى يعني يشعر بالحلاوة وهو يذكر الله سبحانه وتعالى يشعر, يشعر بالطعم والدوق لذكر الله عز وجل ولذلك ساره لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سأله عن طريق مختصر إلى الجنة قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله إذا كنت تريد طريقا مختصرا إلى الجنة فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى لأن بذوام ذكره تكون معصوما من الشيطان وبذوام ذكرك له يذكرك هو سبحانه وتعالى وبذوام ذكره لك يحفظك سبحانه وتعالى كما قال أذكروني أذكركم فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقات بالقبول من الأمة يعني الخلاصة التي أراد القبع ان يخرج بها هو أن مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة أي حاصلتان أي كل واحدة منهما حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خليل الله وهو حبيب الله وكفى بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني كفت هذه الآية نصا في أن محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تمر عن طريق محبة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني لو أردنا مثلا أن نختصر الطريق قل إن كنتم تحبون الله فأطيعوه ولكن طاعة الله لابد أن تمر عبر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله لابد أن تمر على طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكى أهل التفسير في هذه الآية أنها لما نزلت قال الكفار إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم حنانا والمراد بالحنان هنا معبودا من دون الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتبعوني لما قال الله عز وجل قالوا تحبون الله فاتبعوني قالوا ها محمد يريد ان نتبعه بمعنى ان نعبده فهموا الاتباع بماذا بالعبادة ان نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم حنانا لان من معاني الحنان المعبود من دون الله ومن معاني الحنان الذي يحن عليك ويشفق عليك ويرحمك كما قال تعالى وحنانا من لدنا يعني أن الله عز وجل لما أعطى يحيى لزكريا قال حنانا من لدنا اعطيناه يحيى يعني رحمة من نبيه رحمة من نبي بزكريا ولذلك وهبناه هذا الصبي الزكي التقي النقي وحنانا من لدنا فالحنان جاء من حن يحن بمعنى أشفق وأحب واشتاق هناك حن يحن بمعنى يكره يعني فقط حركة الحاء إذا تغيرت تعطي معنا آخر حن يحن بمعنى اشتاق وأحب وحن يحن بمعنى كره يحن المشوق إلى قربكم وأنت تحن ولا تشفق يحن المشوق إلى قربكم وأنت تحن ولا تشفق يعني كلمة واحدة ولكن تغير المعنى بتغيير ماذا؟ بتغيير حركة الحق تحن وتحن إذن فالمشركون قالوا إنما أراد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم حنانا فقال الله عز وجل غيضا لهم ورغما على مقالتهم قل اطيعوا الله والرسول قل اطيعوا الله والرسول فزاده شرفا بامرهم بطاعته صلى الله عليه وسلم وقرنها بطاعته سبحانه قل اطيعوا الله والرسول ثم توعدهم على التولي عنه صلى الله عليه وسلم فقال فإن تولوا فان الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ونقل الإيمان أبو بكر بن فورك إمام كبير وعالم جليل من أئمة المسلمين الذين لهم باع طويل في التفسير وفي العقائد وفي غيرها من أبواب من العلوم الشرعية نقل عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخله. يطول ذكره يقول يطول ذكره ولكن أختصر لكم يقول أختصر لكم شيئا منه لكي يظهر به المقصود من هذا من هذا الفرق بين الخلث والمحبة يعني يريد أن ينقل لنا من كلام الله عز وجل لأن هؤلاء العلماء عندما يبحثون عن شيء أول ما يبحثون يبحثون في القرآن الكريم يعني يعدون حروفه ويعدون آياته ويعدون صوره لكي يستخلصوا من من القرآن الكريم نفائس عظيمة وجليلة تبين لهم مرادهم أو تزلهم على فضل كذا أو خصيصيه كذا وما إلى ذلك من من الأمور. أن نقل من جملة هذه الإشارات أن مقام المحبة خير من مقام الخلة أو مقدم على مقام الخله من ذلك قولهم الخليل ويقصدون به هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحبيب ويقصدون به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد وممتاز به وإن اجتمعت الخلة والمحبة في الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الخليل يصل بالواسطة الخليل يصل بالواسطة من قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين يعني أنه وصل إلى معرفة الله عز وجل بالنظر في, في, في ملكوت الله يعني الآيات المعروفات فلما رأى, ال فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما رأى القمر قال هذا ربي فلما رأى الشمس قال هذا ربي ولكن انتهى في نهاية المطاف بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قالوا وصل بيش بالواسطة أي بالنظر في الكائنات ليرى وراءها الله سبحانه وتعالى قالوا والحبيب وصل إليه به أي وصل إلى الله بالله عرف الله سبحانه وتعالى بالله فكان قاب قوسين أودنها اني اجي ديال سيدنا ابراهيم سوره الانعام والآية ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سوره النجم فكان قاب قوسين او وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع في قوله تعالى والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فالخليل يطمع ومحمد صلى الله عليه وسلم قال له ليغفر لك ما تقدم من في حد اليقين وليس في حد ماذا في حد الطمع والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي ا وما طلبش ولكن جاءت جاءت الحمايه من الخزي من الله سبحانه وتعالى فابتدا بالبشارة قبل السؤال قيل له لا يخزي الله النبي قبل ان يقول ربي لا تخزني والخليل قال في المحنه حسبي الله وهديتنا اياك تنام لي سيدنا ابراهيم رميه في رميه به في, في النار قال له جبريل هل من ألك حاجة قال اما اليك فلا اما اليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل قال الخليل قال في المهنه حسبي الله والحبيب قيل له يا ايها النبي حسبك الله الفرق كبير بين ان يقول الشخص حسبي الله وبين ان يقال له اي ان يقول الله عز وجل له يا ايها النبي حسبك الله والخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني أن الآخرين لومؤمّة محمد صلى الله عليه وسلم يذكرونني بخيرين معنى لسان صدقين يعني أنهم يذكرونه ويثنون عليه ويصلون عليه وهذا ما نفعله في الصلاة الإبراهيمية عندما نصلي الصلاة الإبراهيمية فإننا نقرن فيه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام استجابة لهذا الدعاء واجعل لي لسان صدقين في الاخرين فكل مصلّن له لسان صدق في الآخرين سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال وجعل لي لسان صدق في الآخرين والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فكان ذكره مقروناً بـ بـ بـ بذكر الله عز وجل في الاذان في الإقامة في الصلاة في الخطبة حيثما تشهد متشهد إلا وذكر إلى جنب الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا الخليل قال واجعل لي لصنى في الاخرين والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك والخليل قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني الخليل يطلب من الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام التي هي الرجس لأن الرجز اسم لكل شر وأعظم شر هو, هو عباده الاوثان فاجتنبوا الرجز من الأوتان واجتنبوا قول الزور كما قال الله تعالى الرجز السوء بالسين والرجز بالزاي اسم لكل شر وأكبر هذا الشر ومده الشرك بالله سبحانه وتعالى والرجز فهجر أي بجميع أنواعه ابتداء من ترك الاصنام إلى ترك أدنى شيء يمكن أن يسمى خطئة أو أن يسمى ذنبا أن يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما قال الله عز وجل على سبيل الحصر والتأكيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يريد الله ماشي تطلبون من الله الله يريد سبحانه وتعالى وارادته نافذه يقول قاض عياد وفيما ذكرناه تنبيه يعني هذه المقارنات فيه تنبيه على مقصد اصحاب المقال من تفضيل المقامات والاحوال وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا فختم بذلك هذا الفصل الذي عقده لبيان معنى الخلتي والمحبة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء من ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتقل إلى الفصل العاشر من هذا الباب الذي اخصصه وعقده للحديث عن تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود بالشفاعة والمقام المحمود قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود هو مكان لا ينبغي أن يقف فيه شخص الا رسول الله او الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسمي ذلك المقام محمودا لان الناس يحمدون صاحبه فهو محمود صاحبه فالمحمود هو الذي سيقف في ذلك المكان يحمده الأولون والاخرون لأن حديث الشفاعة كما سيأتي فيه الحديث عن أن الناس يبحثون عن من يشفع لهم فانتهى بهم المطاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمده الأولون ويحمدهم الآخرون قال أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني أبو علي الغساني الجياني من شيوخ الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى وكتب اليه يعني كتب إليه بهذه بهذه الاجازه والكتابه في في في الروايه معروفه هي من انواع الإجازة فقال كتب فيما كتب به الي بخطه حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا ابو محمد الاصيلي ده من كبار علماء الحديث أبو محمد الاصيلي من اصيله من من كبار المحدثين الذين أخذوا عن تلاميذ تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه حدثنا أبو زيد وابو احمد أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف ألف رابري تلميذ البخاري رحمه الله تعالى عليه حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوس عن آدم بن علي قال سمعت بن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جوتا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود هذا الحديث مختصر في الشفاعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الناس يوم القيامة يصيرون وهذا الحديث لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث له حكم الرفع فهو مرفوع لماذا؟ لان لأن مثل هذا القول لا يقال عن اجتهاد لا يقال عن رأي الحديث عن القيامة وأهوالها وتفاصيلها لا يمكن أن يقوله شخص من تلقاء نفسه لا يدرك بالاجتهاد ويعمال العقل ويعمال المقارنات والمناسبات والموازنات هذا كله لا ينفع في, في, في الحديث عن الغيب لا بد أن يكون إما عن الله في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فيقول العلماء في مثل هذه الأحاديث هذه هذا الحديث موقف على فلان ولكنه حكم له حكم الرفع لأنه لا يقال مثله عن رأيين لا يقال مثل هذا الحديث عن رأيين يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا والجثة هي الجماعات المتراكمة المنضمة بعضها إلى بعض لأنه أهمهم الأمر اهتموا واغتموا بما نزل بهم من شده أهوال يوم القيامة فصاروا جثا إما لأنهم متراكمون بعضهم على بعض أو بعضهم إلى بعض أو لأنهم جتوا أو جتوا على ركبهم يعني أنهم يستسلموا ورأوا أنفسهم يعني لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فالجتاء جمعوا جاتين والجاتي هو الجاتي على ركبه متى يجتو الإنسان على ركبه في حالة الذل والمسكانات والقاهري والغلابات عندما يكون الانسان مقهورا مغلوبا يجدو كيلس على الركب دياله ولهذا في التشهد كان قيلس على الركب ديالنا باش نبين الفقر ديالنا قدام الله سبحانه وتعالى ونبين الحاجة ديالنا لله سبحانه وتعالى نعم جمع جاث وهذه الأمم وهؤلاء الناس كل أمة تتبع نبيها أي كل جماعة من هذه الجماعات تتبع نبيها وتقول له يا فلان اشفع لنا يعني كلهم كل كل قوم يتبع نبيه ويطلبونه أن يشفع لهم وكلام الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كلام الأنبياء يومئذ أنهم يطلبون من الله عز وجل أن يسلم لأن الهولاء شديد والموقف موقف حرج والناس منهم من بلغ له العرق الكعبين ومنهم من بلغ له الركبتين ومنهم من بلغ له السره ومنهم من الجمه الجمن كل على حسب عمله يعني هول القيامه ما بعده من هولين ما بعده ما بعده من هولين نعود بالله من غضب الله سبحانه وتعالى نحن في هذه الدنيا نرى المحن ونرى الشدائد ونرى المصائب ولكن ما رأينا شيئا يقرب أو يمكن أن يقارن بشدائد القيامة وأهوال القيامة هذا اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره للسيد عائشة قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا غورلا يعني غير مختونين. قالت عائشة رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعضين. قال له النبي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألم أشد من ذلك؟ الأمره أشد من ذلك أشد من أن ينجذب الإنسان إلى إنسان آخر لينظر إليه. أشد من أن يفكر الإنسان فيما في شيء آخر غير النجاة مما هو مما هو فيه من شدة الهول. إذن يا فلان يشفع لنا يا فلان يشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن كما سيأتي في الحديث الطويل فيذهبون إلى فلان وإلى فلان حتى تنتهي الشفاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هي الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة أو المقام المحمود هو المكان الذي ستمنحه له فيه الشهادة وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل نبي صلى الله عليه وسلم وأمته يكون على تل أي على مكان مرتفع التل هو المكان كدية على مكان مرتفع ويكسوني ربي حلة خضراء يكسو الله عز وجل واحد الحلة الخضراء ثم يؤذن لي فأقول ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود يعني هذه الروايات فهنا قال يؤذن لي فأقول فذلك المقام المحمود مكان فذلك المقام المحمود الشفاعة فذلك المقام المحمود يعني هذه الأمور كلها مجتمعة تكون في المقام تكون في المقام المحمود اذن الله عز وجل له لأن يوم القيامة يقول الله عز وجل في شأنه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا يوم القيامه يقول الله عز وجل في شان الرحمن لا يملكون لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون يعني ما بقاتش ما بقاتش هذيك الحريه اللي عندنا في الدنيا ديال, ديال الهضراء ديال الكلام لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ما معنى أذن له الرحمن وقال صوابا سيكون الإذن للصالحين نعم سيكون الإذن للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أما الكفار والمجرمون لا يؤذن لهم فيعتذرون لا يعطى لهم الإذن لكي يقدموا أعدارهم لكي يقول انا لو علمت ان الامر سيكون هكذا لفعلت كذا وكذا لا يوذن لهم فيعتذرون اذن فالممنوع من الاعتذار هو الذي لا يقول صوابا هو الذي لا يقول اما الذي يقول الصواب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الامثل فالامثل وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذكر حديث الشفاعه قال فيمشي حتى ياخذ بحلقه الجنه فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده يعني هنا القاضع يجمع الروايات ويذكر الروايات التي تذكره تفسر المقام المحمود ما هو المقام المحمود هل هو كلامه صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله عز وجل إياه أو مكان معين أو الشفاعة العظمى أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث ويكون على تل هل هذا التل هو المقام؟ المحمود إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبعد أو لا يصعب أو لا يستعصي أن, تجمع أن, أي أن يجمع بعضها إلى بعضين فتفيد معنى واحدا وهو مكان تعطى فيه للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاء العظمى ويكسى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحلة الخضرى ويؤذن فيه, فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ليقول صواب إلى غير ذلك من الأمور التي ستكون في هذا الباب اختموا إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الحصة بما ندبنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نسأل الله عز وجل أن يمنحه المقام المحمود لكي تنالنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد الأذان عندما يسمع الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيله والدرجة الرفيعة وابعته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد من قالها بعد الاذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة ما العلاقة بين هذا الدعاء وبين الشفاعة يعني أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة فمن طلبها للرسول صلى الله عليه وسلم فمن طلب المقام المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم منحت له شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاننا بس يكون المعنى اوضح كاننا نرشحه بالعباره العبارة المعاصرة... المعاصره كنرشح الرسول صلى الله عليه وسلم كنرشحه ليقوم في المقام المحمود فاذا قام في المقام المحمود تنالنا شفاعته كما أنك إذا رشحت شخصا لمنصب ما عن طريق التصويت له فإنه إذا كان في ذلك المقام وفي ذلك المنصب تنالك المصالح والمنافع التي سيبذل الجهد في تحصيرها لك فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع شيء من المفارقة فقط أردنا أن نبين. نبسط المعنى فعندما تسأل الله عز وجل أن يمنح للرسول صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فإنك ستكون اول من يستفيد من هذه الوقفة في المقام المحمود فيشفع لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالأدان وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة القائمة لكي يكون هذا الطلب دائما ومستمرا إلى يوم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا واياكم وأن يجعلنا من المشفوع لهم من طرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجعلنا واياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن واستغفر الله لكم ولكل عبد قال آمين والحمد لله رب العالمين